BOOK 2 Šešis dėšimt penki Chamsatun wasitun Chamsa wasitun Nėginys du Alnafį įthnän Ethnan Ar žietas brangus? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ ني لا، يكلف 200 يورو فقط. لا، يكلف 100 فقط. لكن معي 50 فقط. Lekin mai hamsoon fakat. Ar tu jau baigai? Ar tu jau pasiruošęs Hel surta jahizan? Hel surt jahizan? Ne, dar ne. Le, leisabad. Le, leisabad. Bet greit baigsiu, bet greit būsiu pasiruošęs. سجهز حالا لكن سأجهز حالا هل تريد مزيدا من الشبة هل تريد مزيد من الشوربة لا لا أريد أكثر لا لا أريد أكثر؟ بقدر portion ledu لكن ايس كريم اخر لكن ايس كريم اخر هل صار لك مده طويلة وانت تسكن هنا هل لك مده طويله وانت هنا ناتيكمينوا لا صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين هل تسافر غدا الى هل تسافر غدا الى داركم Ne tik savaitgalį. La, fakat fil ūtlatį lėsbūjį. La, fakat fi al ūtla lėsbūjį. Bet aš jau sakmadinį sugrįšiu. Walakinį sėržįjau jau mal ašad. Walakinį sėržįjau jau mal ašad. Ar tavo duktį jau suaugusi? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ لا، هي دارتك ستينولك لا، هي الآن بلغت السابعة عشرة لا، هي الآن بلغت السابعة عشر بديو <تصفيق> ترد ولكن قد صار لها صديق Walakin qad sara leha sadyk. Prašoma paspausti www.bugdu.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.